حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريخ عاصف جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا.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 وظن اهلها انهم قادرون على ان اتانا امرنا اتانا امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كألم تغنب بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ